الذين يقيمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ هُلَاءَ مَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون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 الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله، فإن الله شديد العقاب. ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب نار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ جبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا, أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 اللهموهي نكيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإذا تنتهوا فهو خير لكم وإذا عودوا نعوذ ولن تغني عنكم في أتكم شيئا ولو كثرة وأن الله مع المؤمنين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 وصول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها ستقول الله يجعل لكم فرقا يجعل لكم فرقا وهو يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يذكر بك الذين كفروا ليثبتوا كأو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين وإذا تتل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشأ أول قلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا قال اللهم كان هذا هو الحق من عندك فأمطار علينا حجارة حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأتفيهم وما كان الله ليعذبهم وأتفيهم وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَإِذَا عُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ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 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدٍ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 ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفقوا من شيء في سبيل الله وفَإِلَيْكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُون الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُونَ مِئَتَيْنِ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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أوى ونصروا والذين أوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم